بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميع وعده الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون